قال الإمام الزركشي رحمه الله في القرآن أنه الثالث من أنواع علوم القرآن معرفة الفواصل ورؤوس الآية معرفة الفواصل ورؤوس الآية قال الفواصل جمع فاصلة قال وهي كلمة أو كلمة آخر الآية الفاصلة هي كلمة آخر الآية قال كقافية الشعر وقرينة السجع وقال الداني كلمة آخر الجملة إذا الإمام بيقول الفاصلة كلمة آخر الآية والإمام الداني قال الفاصلة كلمة آخر الجملة قال الجعبري وهو خلاف المصطلح قوله ال... أنها كلمة آخر الجملة هذا خلاف المصطلح عليه عند العلماء قال ولا دليل له في تمثيل سيبويه بيوم يأتي وما كنا نبغي قال وليس رأس آية في صوت الكهف وفي سورة النحل ليس رأس آية لأن مراده الفواصل يوم يأتي كلمة آخر جملة وما كنا نبغي كلمة آخر جملة وليست آخر الآية فليست فواصل لأن مراده أي سبويه الفواصل اللغوية لا الصناعية قال ويلزم أبا عمرو. اللي هو داني إمالة من أعطى فأما من أعطى يقرى بالإيه؟ بالإمالة وقال القاضي أبو بكر الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني الفواصل حروف مشتبهة متمافلة متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني قال وفرق الإمام أبو عمرو الداني بين الفواصل ورؤوس الآية إبا الفاصلة قد تكون في آخر الجملة يعني في نص الآية وأما رأس الآية فمعروفة قال فرق الإمام أبو عمرو الداني بين الفواصل ورؤوس الآية فقال أما الفاصلة فهي الكلام المنفصل مما بعده والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وقد يكون غير رأس آية وكذلك القواطع أو الفواصل يكون رؤوس آي وغيرها العلاقة بين الفواصل ورؤوس الآيات قال كل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية إذن بين الفواصل ورؤوس الآيات عموم وخصوص كل رأس آية فاصلة كل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية فعلامات الوقف بتكون في, إيه؟ في نصف إيه؟ في الآية وهي فاصلة ولكن رأس ليست رأس آية قال فالفاصلة تعم النوعين وتجمع الضربين ولأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سباوين في تمثيل القوافي قوله تعالى يوم يأتي وما كنا نبغ مع أنهما غير رأس آيتين بإجماع مع إذا يس وهو رأس آية, آية في صورة الفجر قال كيف نعرف الفواصل قال الجعبري لمعرفة الفواصل طريقان توقيفي وقياسي فالتوقيف ما جاء عن, إيه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه, إيه؟ أنه فاصلة وما وصله دائما تحققنا أنه ليس, ليس بفاصلة وما وقف عليه مرة ووصله مرة احتمل أن يكون الوقت لإفارة أنه فاصلة أو لتعريف الوقف التام أو وقف الاستراحة والوصل أن يكون غير فاصلة هذا طريق التوقيف لمعرفة رؤوس الآيات والفواصل كيف قرأ رسول صلى الله عليه وسلم وأين وقف وأما القياس فنعروف اصول الفقه هو نفس الكلام هنا أن نلحق المحتمل غير المنصوص بالمنصوص يعني هنا معنى يشبه ذلك المعنى الذي وقف عليه النبي صلى الله وسلم فنقف عليه بالقياس والمناسبة قال وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام يباين يعني يخالف ويغاير ويتميز وتسمى فواصل لانه ينفصل عندها الكلامان وذلك أن اخر الايه فصل بينها وبين ما بعدها قالوا ولم يسموا ذلك سجعا فاما مناسبه فواصل فلقول تعالى كتاب فصلت اياته واما تجنب الأسجاع فلان اصله من سجع الطير فشرف القرآن أن يستعار لشيء فيه لفظ هو أصل في صوت الطائر ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الخالد في اسم السجع الواقع في كلام آخاذ الناس ولأن القرآن من صفات الله عز وجل فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها وإن صح المعنى يعني ما صحش نقول القرآن في فيه سجع لأن هذا وصف لكلام الله بما لم يصف الله إيه؟ الله تبارك وتعالى بيه. ولذلك كان الجمهور على المنع من إطلاق السجع على القرآن الكريم الجمهور على من المنع من إطلاق لفظ السجع على القرآن الكريم بعد ورقتين قال ويمتنع استعمال القافية في كلام الله تبارك وتعالى أيضا لأن الشرع سلب عن القرآن أي نفع قال اسم الشعر فلما نفع سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية أيضا عنه فلا يقال في الفواصل أنها إيه أنها قافية ولا في الكلام أنه إيه مسجوع وكما يمتنع استعمال القافية في القرآن لا تطلق الفاصلة في الشعْر الفاصلة في إيه في القرآن أما القافية في الشعر لأن الفاصلة صفة لكتاب الله كتاب فصلت فصلت آياته يبقى الفواصل والفاصلة من خصائص القرآن السجع والشعر من كلام البشر فلا يوصف كلام الله بكلام البشر وخلي بالك مما يلغى حتى تعرف ما هو مقرر وما هو غير مقرر قال إيقاع المناسبة فيما في مقاطع الفواصل قال واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا يعني المناسبة بين الفواصل كما تكلمنا في الأول عن المناسبة بين الآيات والصور قال كذلك الفواصل في مناسبة بينها إلا اعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تضطرد متأكد جدا ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها في مواضع يعني من أجل مناسبة بين الفواصل خرج الكلام عن نظمه في مواضع للمحافظة على المناسبة بين الفواصل من هذه المواضع زيادة حرف لأجل المناسبة بين الفواصل زيارة حرف في آخر الكلمة من أجل المناسبة بين الفواصل فعندك في صورة الأحزاب مثلا مختم بالألف كثيرا مختم بالألف كثيرة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر من إن الله كان عليما حكيما والتم حالك ربك إن الله كان مما تعالى خبيرا إلى آخره قال من أجل هذه المناسبة بين الفواصل زيدت الألف في كلمة الظنون فتقرأ وتظنون بالله الظنون وتظنون بالله الظنون لأن مقاطع فواصل هذه الصورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف فزيد على النون ألف لتساوي المقاطع وتناسب نهايات الفواصل ومثله فأضلون السبيل وأطعنا الرسول وأنكر, بعض وأنكر ذلك بعض المغاربة وقال لم تزد الألف لتناسب رؤوس الآيات كما قال قوم لأن الله تعالى قال في سورة الأحزاب والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ولم يقل إيه السبيل ود رأس آية الضلونة رأس آية والسبيل إيه رأس آية إذن لا يقال إنها زيدت إما الإيبقى قال وإنما زيدت الألف في مثل ذلك لبيان القسمين واستواء الظاهر والباطن بالنسبة إلى حالة أخرى غير ذلك كذلك لحقها السكت في قوله ما هي في سورة القارعة هذه الهاء عدلت مقاطع الفواصل في هذه الصورة وكان للحاقها في هذا الموضع تأثير عظيم قالوا على هذا والله أعلم ينبغي أن يحمل لحاق النون في المواضع التي قد تكلم في لحاق النون إياها نهى قوله تعالى وكل في فلك يسبحون وقوله كونوا قرادة خاسئين فإن من ما آخذ الفصاحة ان أن يكون ورودها بالنون في مقاطع هذه الانحاء للآي راجح الأصالة في الفصاحة لتكون فواصل السور الوارد فيها ذلك قل استوثق في ما فيما قبل حروفها المتطرفة وقوع حرف حرف المد واللي كذلك قالوا على وطور سينين وسينين هي إيه؟ سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء فقال سينين عشان تناسب والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تعالى لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون كرر لعل مراعاة لفواصل الآية إذ لو جاء على الأصل لقال لعلي أرجع إلى الناس فيعلموا بحذف النون على جواب الآية رجوعه فكرر لعل من أجل مناسبه بين الايه بين الفواصل الوجه الثاني او الموضع الثاني حذف همزه أو حرف اتراض كقوله تعالى والليل إذا يس ويا يسري فقذف الحرف الثالث الجمع بين المجرورات يعني الجمع بين أسماء مجروره كثيرة وبذلك يجاب عن سؤال في قوله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا فقد توالت المجرورات بالأحرف الثلاث وهي اللام في لكم والباء في به وعلى في علينا وكان ذلك الأحسن وكان الأحسن الفصل قال وجوابه أن تأخر تبيعا وترك الفصل أرجح من أن يفصل به بين بعض الروابط، وكذلك الآيات التي تتصل بقوله، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا فإن فواصلها كلها منصوبة منونه فلم يكن بد من تأخير قولي تبيعا لتكون نهاية هذه الآية أو لتكون نهاية هذه الآية مناسبة لنهايات ما قبلها. حتى تتناسق على صورة واحدة فأخر المفرول به قال لم ي... ولم يقدم لم يقل ثم لم... لا تجدوا تبيعا لكم علينا قال لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الرابع تأخير ما أصله أن يقدم من أجل المناسبة بين الفواصل يؤخر ما كان في الأصل ايه مقدما كقوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى لأن ترتيب الكلام في الأصل أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعول لكن أخر الفاعل هو إيه موسى لنعاية الفاصلة فأوجس في نفسه خيفة موسى قال الإمام قلت للتأخير حكمة هي أخرى وهي أن النفس تتشوق للفاعل اوجس فإذا جاء بعد ان أخر وقع بموقف. فأوجس في نفسه خيفة من هو ده؟ لما ألقى الصحر حبالهم وعصيهم من اللي خاف قال في حكمة من حكم التأخير أولا مراعاه المناسبة بين القواصل وقال الإمام حكمة تانية تشويق السامع لما عرفت إيه ما تأخر في الذكر مع ان الأصل أن, إيه أن يقدم وكقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجر ايه مسمى فإن قوله على تعالى واجر مسمى معطف على ايه على كلمة معطف على ايه على كلمة ولهذا رفع ولولا كلمة سبقت من ربك واجر مسمى لكان العذاب ايه لزاما ولكن تأخر المعطوف من اجل المناسبة لكن قدم واخر لتشتبك رؤوس الايه وجوز الزبخشري عطفه على الضرير في لكان اي لا كان الاجل العاجل وأجل مسمى لازمين له كما كان لازمين لعادل وتمود ولم ينفرد الاجل المسمى دون الاجل العاجل ومنه قول تعالى ولقد جاء انا فرعون النضر فاخر الايه الفاعل لاجل فاصله لأن النضر هي فاعل الفعل جاء وقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون أخر الفعل عن المفعول فيها وقدمه فيما قبلها في قوله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه لتوافق رؤوس الآي قاله أبو البقاء هو اجود من قول الزمخشري قدم المفعول للاختصاص ومنه تأخر استعانة عن العبادة في قوله تعالى إياه نعبد عبد وإياه مع ما إن الاستعانة مقدمة عليه العبادة وإنما أخرت لأجل فواصل الصورة في أحد الأجواب الخامس إفراد ما أصله أن يجمع كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر فعطف المفرد على على الجمع بأجنت وأنهار فيها أنهار دائماً نقول بأن فيها إيه في أنهار تجي من تحتها الأنهار لكنه أفرد هنا لرأس الآية فقابل بالتوحيد رؤوس الآية ويقال النهر الضياء والسعة فيخرج من هذا الباب ومنه قول تعالى وما كنتم متخذ المضلين عضدا قال ابن سيده في المحكم أي أعضاد عضدا أي أعضاد وإنما أفرد أيضا ليعدل رؤوس الآي بالإفراد والعضد هو المعيد سنشد عضدك العضد المعيد السادس جمع ما أصله أن يفرد عكس, عكس الذي قبله إفراد ما أصله الجمع، وجمع ما أصله الإفراد كقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلال فإن المراد ولا خل بدليل الآية الأخرى لكنه لكن جمعه لأجل مناسبة رؤس الآية السابع تثنية ما أصله أن يفرد كقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فقالوا هي قالت تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال لآدم وحافلا يخرجنكم من الجنة فتشقى في جنة واحدة ثنيت هنا من اجل ايه المناسبة ورد ذلك ابن قتيبة ورد ذلك ابن قتيبة قال الجنتين جنتين هم جنتين في الحقيقة مش ثنية من اجل مناسبة لا من ربنا قال ولمن خاف ما قام ربه جنتان ثم تابع وصف الجنتين بالتثنية ايه دائما ويرجح قول ابن قتيبة حديث الرسول. صلى الله سبحانه قال إيه جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما الثامن تأنيث ما أصله أن يذكر كقوله تعالى كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة في مواضع الأخرى قال إنها إيه كلا إنها تذكرة فهنا أذكر ما أصله أد... ما تاليفه ما اصلا يذكر وانما عاد اليها للفاصله التاسق قوله سبح اسم ربك الأعلى ف... في العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال في الأعلى سبح اسم ربك الاعلى وقال في العلق اقرا باسم ربك الذي خلق فزاد في الاولى الاعلى وزاد في الثانيه الذي خلق مراعاة للفواصل في الصورتين وهي في سبح الذي خلق فسوى وفي العلق خلق الإنسان من إيه؟ من علق العاشر صرف ما أصله ألا ينصرف والصرف معنى إيه؟ التنوين الصرف معنى إيه؟ التنوين كقوله تعالى قواريرا قواريرا من فضة فصرف الاول فصرف الأول لانه آخر الآية وأخر الثاني بالألف فحسن أو فحسن جعلهم منولا ليقلب تنوين ألفا فيتناسب مع الآيات إن أعتدنا الكفرة سلاسل وأغلالا وسعيرا فجكده قواريرا صرف ونو للتناسب وبقي قوارير الثاني فإن إن لم يكن آخر الآية أو آخر الآية جاز صرف لانه لما نون قواريرا الأول ناسب أن ينون قواريرا الثاني ليتناسبا ولأجل هذا لم ينون قواريرا الثاني إلا من ينون قواريرا الأول وزعم إمام الحرمين في البرهان أن من, أن من ذلك صرف ما كان جمعا في القرآن ليناسب رغوس الآيات كقوله تعالى سلاسلا واغلالا قال وهذا مردود لأن سلاسنا ليس رأس ايه ولا قوارير ثاني وإنما صرف للتناسب واجتماعه مع غيره من المصرفات فيرد إلى الأصل يدناسا معها قال ونظير في مراعاة المناسبة أن الأفصح أن يقال بدأ ثلاثي, بدأ ثلاثي قالت على كما بدأكم تعودوا وقال كيف بدأ الخلق فالأصل إيه الفعل بدأ الثلاث فجعله رباعيا في قولي اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده فلم يقل أو لم يروا كيف بدأ الله الخلق لما قال يبدئ الخلق جاء به رباعيا عشان نسبه ثم يعيده الحادي عشر اماله ما أصله ألا يمال كاماله ألف والضحى والليل إذا سجاء ليشاكل التلفظ بهما التلفظ بما بعدهما. وإيش هي الاماله عندك في يا شخصين؟ الاماله أن تنحو بالالف نحو الإيه. الي والضحي والضحيه. والضحيه. الإمالة أن تنحو بالالف نحو الي. والغرض الأصلي منها هو التناسق. وعبر عنه بعضهم بقول الاماله للاماله وقد يمال لكونها آخر مجاور ما أميل اخره كألف التلا في قول تعالى والقمر إذا تلاها فأميلت ألف تلاها ليشاكل اللفظ بها اللفظ الذي بعدها مما الف غير يانح جلاها وغشاها الثاني عشر العدول عن صيغة المضي إلى الاستقبال كقوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون كذبتم وإيه وتقتلون فلم يقل قتلتم فلم يقل قتلتم كما قال في الأحزاب فريقا تقتلون وتأسرون الفرن إيه مضارعين لكنه قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فصرف الماضي إلى الإيه المضارع من أجل مناسبة الإيه الآيات بعضها لبعض نعم نعم السؤال ما هي الفواصل ما هي الفواصل وهل يقال في القران سجع وقافيه قال الله تعالى وتظنون بالله الظنون لما زينه الالف في ظنون وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لماذا قدم العباد على الاستعانة كلا إنه تذكرة لماذا ذكر التضمير أو انثى المذكر وتقول تجمل هذا كله في اضرب امثله اضرب أمثلة في العدول عن النظم من اجل المناسبه بين رؤوس الآية اضرب امثله في خروج النظم في خروج كلامي عن النظم يضرب امثله لخروج الكلام عن نظمه من أجل مناسبة رؤوس الآية تضرب بقى ايه مثالين ثلاثة أربعون من عشر مثال التي ذكرها قال قلنا بقى احنا مبنى الفواصل على الوقف قلنا في اول كلام قلنا الاصل ما عندنا كيف نعرف الفواصل هنا الاصل ايه التوقيف على ما جاء عن رسول الله صلى الله وسلم ويلحق به ايه القياس به القياس قال تقسيم الفواصل باعتبار المتماثل والمتقارب تقسيم الفواصل باعتبار المتماثل والمتقارب في الحروف قال إن الفواصل تنقسم إلى ما تماثلت حروفه في المقاطع قال وهذا يكون في السجع وإلى ما تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتماثل الفواصل تنقسم إلى ما تماثلت حروفه وإلى ما تقاربت أي حروف تماثلت حروف في المقاطع وتقاربت حروف ولم تتماثل. الأول يكون في السجع والثاني هو ما تقاربت حروف المقاطع ولم تتماثل لا يكون سجعا. قال ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين عن المتماثل والمتقارب من أن يأتي طوعا سهلا تابعا للمعاني أو متكلفا يتبعه المعنى. يعني أنت ممكن كذا تيجي تخطب. فيطلع الكلام منك ايه مسجوع وموزون وانت لم تتكلف السجع ولا الوزن وفي واحد خطيب يحرص على السجع ووزن القواف يبقى واحد متكلف واحد غير ايه غير متكلف قال فالاول هو المحمود الاول هو ايه اللي بيطلع بدون ايه؟ بدون اهتمام وبدون حرص هو المحمود الدال على الثقافة وحسن البيان والثاني وهو المتكلف هو الايه؟ المذموم ان يتكلف ان يكون كلامه كل سجعا وذاقا فيه مواحدة فهذا مذموم قال فاما القرآن فلم يرد فيه الا القسم الاول اللي هو ايه؟ الذي لا يكون سجعا لأنه مش متكلف وقد وردت فواصله متماثلة ومتقاربة فواصل القرآن جاءت متماثلة ومتقاربة مثال متماثل قوله تعالى وطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع فالفواصل دي قوله ايه متماثلة ومتقاربة وقوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا وقول تعالى والفجر وليال عشر والشفع والود والليل اذا يس وحذفت الياء يسر كما سرق ذكره الايه من اجل مناسبه الفواصل وقال تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر وجميع الصوره كلها على الايه على الراء تعالى فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وأطال في ضرب الأمثلة وقال وهذا لا يسمى سجعا قطعا عند القائلين بإطلاق السجع في القرآن لأن السجعة ما تماثلت حروف إذا علمت هذا فاعلم أن فواصل القرآن الكريم لا تخرج عن هذين القسمين بل تنحصر في المتماثلة والمتقاربة وبهذا يترجح مذهب الشافعي على مذهب أبي حليفة في عد الفاتحة سبع آيات مع البسملة كنت عارفين خلاف من العلماء في الفاتحة وقد آت إناك سبع من المثال قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثال والقوان العظيم الذي أوتيت فاختلف العلماء في البسملة هل هي آية من الفاتحة؟ أي يرأى رقم واحد؟ والحمد لله رب العالمين لا ولا ست ايات هذا مذهب بالشافعي وابو حنيفه لم يعد البسمله ايه وعدا الايه السادسه وهي ايه صراط الذين انعمت عليهم وبقية الايه عدها ايه الايه السابعه يقول اذا علمت هذا أن فواصل القرآن لا تخرج عن كونها متماثله او متقاربه يتبين لك رجحان مذهب الشافعي على ماذا حنيفة رحمهما الله في عد الفاتحة سبع آيات مع البسملة وذلك لأن الشافعية المثبتة للبسملة في القرآن الكريم قال صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الصورة آية واحدة وأما أبو حنيفه لأنه لما أسقط البسملة جعل الآية الأخيرة آيتين قال وماذا بالشافعي اولى ليه قال لان فاصله قوله صراط الذين انعمت عليهم ما ممثلة مماثله بين ايه بين فواصل الايات الايه السابقه وقوله انعمت عليهم ليس من القسمين فامتنع جعله من المقاطع وقد اتفق الجميع على ان الفاتحه سبع لكن الخلاف في كيفيه الايه العدد كما ذكرنا قال تقسيم الفواصل باعتبار المتوازي والمتوازن والمطرف إما الفواصل إما متماثلة وإما إيه؟ متقارمة تقسيم تاني بقى إلى متوازن ومتطرف ومطرف ومتوازن قال وأشرفها المتوازن ايه المتوازن؟ قال هو ان تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع كقوله تعالى فيها صرور مرفوعه واكواب موضوعه فهنا ايه الفواصل متوازنة الفواصل إيه متوازنه وقوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل دا المتوازن أما المطرف فهو أن يتفقا الآيتين يعني في حروف السجع لا في الوزن أن يتفق الفاصلان في حروف السجع لا في الوزن كقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فاتفقوا في, إيه؟ في حروف السجع لا في الوزن أما المتوازن فهو أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط كقول تعالى ونمارق مصطوفة وزرابي مبثوثة وقول تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم فلفظ الكتاب والصراط متوازنان ولفظ المستبين والمستقيم متوازنان ايضا وقوله تعالى فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعه شفت المناسبة بين الفاصلين الأولانيين صبرا جميلا يرونه بعيدا نراه قريبا ولما غير قال يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعه وقول تعالى كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أربر وتولى وجمع فأوعاء وقولت على والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إلى آخر الصورة وقول على والضحاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلى وقول تعالى في الشورى والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ذا عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد إلى آخر السبع الآيات قال فجمع في فواصلها بين شديد قريب بعيد عزيز نصيب أليم كبير على هذا الترتيب وهو في القرآن كثير وفي المفصل خاصة في قصاري السور ومنهم من يذكر بدله الترصيع المتوازن يقول الترصيع وهو أن يكون المتقدم من الفقرتين مؤلفا من كلمات مختلفة والثاني مؤلفا من مثلها في ثلاثة أشياء وهي الوزن والتقفيه وتقابل القرائن قيل ولم يجي هذا القسم في القرآن العظيم لأن فيه تكلفا تكلف وزعم بعضهم أن منه قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال وليس كما زعم لورود لفظه إن ولا في في كل واحد من الشطرين وهو ومخالف لشرط الترصيع إذ شرطه اختلاف الكلام في الشطرين جميعا قالوا واحسن استجعي ما تساوت قرائنه ليكون شبيها بالشعر فإن أبياته متساوية كقول تعالى في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وعلّة أن السمع ألف الانتهاء إلى غاية في الخفة بالاولى فإذا زيد عليها ثقل عنه الزائد لانه يكون عند وصولها إلى مقدار الأول كمن توقع الضفر بمقصوده ثم ما قالت قرينته الثانية كقوله تعالى والنجم إذا هواء ما ظل صاحبكم وما غواء او الثلثة قل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله